بسم الله الرحمن الرحيم والعصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي قسر إن الإنسان لفي قسر إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات وتواصوا بالحق وتواصوا